هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضري. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ الناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لا فيها عين جاري فيها سرر رفوع وأنكاب مضوع ونمارق مصفوفة وزراب يوم بثوث ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء